فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها